يا أيها الذين آمنوا ان تطيعوا فريقا من الذين أُوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وهذه آيات كما يقول ابن كثير رحمه الله وغيره فيها تعنيف من الله لكفرة أهل الكتاب على عنادهم للحق وكفرهم بأيات الله سبحانه وتعالى وصدهم عن سبيله من أراد من أهل الإيمان أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى فهم يبذلون الجهد وقصار حمدهم قصار حمادهم أنهم يصدون ويبعدون الناس عن دين الله جل وعلا وهذا إجرام هذا إجرام عظيم جدا وظلم عظيم فلذلك زاد الله هؤلاء الذين يصدون الناس مع كفرهم بالله عذابا فوق العذاب كما قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يصنعون، فهذا الصنف يزاد عذابا على عذابه، عذاب على الكفر وعذاب على الصد عن هذا الخير وعن هذا السبيل، المستق... عن هذا السبيل والصراط المستقيم، فهذا يذق السوء كما قال الله جل وعلا وتلو السوء بما صدتم عن سبيل الله، ولكم عذاب عظيم، فهذا ليس بالأمر الهين. أن الشخص يجمع حشفاً أسوء كيلة يجمع ضلالاً أصداً عن الحق يكفيك الذي أنت فيه وأنت ظالم منحرف، وتجمع على نفسك الشر الآخر بالصد عن هذا الخير الذي ما أراقى لنفسك فالشخص إذا كان على ضلالك في الضلال الذي هو فيه فلا يزيد على نفسه الشر فالله يقول بهذا الصنف الذين كفروا وجمعوا شيء آخر وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسقون وهكذا أيضا وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم والصد عن السبيل وعن الصراط المستقيم من أعظم الجرائم وأعظم الظلم فلذلك قال فمن أظلم من كذب بآيات ربه أو بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون قيل يصدفون بمعنى يصدون وقيل يصدفون بمعنى يعرضون على خلاب بين أهل التفسير وكله كما ترون إجرام سواء كان الإعراض عن الآيات بعد معرفتها أو سواء كان الصد عن الآيات الذي يتضمن الأول الذي يتضمن الأول فهذا من أظلم الظلم كما في هذه الآية فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون فليحذر الإنسان على نفسه أنه يجمع حشفا سوء كيلة يكون عاصيا ويكون من حرفاً منهج وكذلك كافرا بعضهم بالله سبحانه وتعالى ويجمع على نفسه الصد عن هذا الخير عن سبيل الله فمعصيته كفيل بعذابه والعياذ بالله فيستحق به العذاب فيجمع على نفسه شرا آخر وهو صد عن هذا السبيل فهذا توبيخ وتعنيف كما يقول ابن كثير لأهل الكتاب الذين جمعوا هذه المعاصي يا أهل الكتاب لماذا تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون يا أهل قل يا أهل الكتاب لماذا تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا كفروا صد عن سبيل الله جل وعلا. ثم حذر المؤمنين سبحانه وتعالى من طاعة الكافرين ومن سلوك سبيلهم وقال يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين تحذير من سلوك المبطلين والمنحرفين الذين صدوا الناس عن الصلاة المستقيم وأيضا كذلك نأوا ونهوا عن الخير قال رحمه الله هذه آيات عظيمات يا أخوان آيتان عظمتان فيهما تحذير شديد من هذا الصنيع سواء كان الكفر أكبر أو الكفر الأصغر الفسق والظلم للنفس والانحراف عن الصراط المستقيم الذي لم يصل صاحبه إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى فكله ضلال بعيد مع تفاوت قال رحمه الله قوله تعالى قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعلمون على ما تعملون تقدم يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله أي بصحة الآيات التي عندكم في كتبكم وهذا جاء عن قتادة وهو ما فسره نبيعتواره تقدم نحو هذا لما تكفرون أي بصحة الآيات التي عندكم في كتبكم وهكذا قيل المعنى وأنتم تشهدون بمثلها من آيات الأنبياء ليش تكفرون وأنتم تشهدون تقرون بمثلها فما ينبغي مثل في مثل هذا الموضوع الكهر بالله سبحانه وتعالى مع علمكم ودرايتكم ومعرفتكم بهذا الذي تكفرون به أنه الحق من عند الله سبحانه وتعالى ولكن هذا شأن أهل الكتاب كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه في أكثر من آية في أكثر من آية ولم جاء كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل استفتحون على الذين كفروا فلما جاءوا ما عرفوا كفروا به فلعنة الله عن الكافرين ولما جاءوا رسول من عند الله مصدقوا لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ثم اتبعوا السعر والشر, والشر الشياطين واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان انظر كيف استعاضوا بالشر وهذا كل مبطل يا أخوان إذا ترك الخير فإنه العياذ لا يبتلى بالشر يبتلى بالشر فهؤلاء تركوا الحق الذي يعرفونه فابتلاهم الله بالسحر وابتلاهم الله بالكفر بالله سبحانه وتعالى واتبعوا ما تثلج الشياطين على ملك سليمان وكل مستعيض عن الخير وتارك الخير ستكون الاستعاضه إلى الشر الى الشر ويعذ ولو ربما اوصلته الى الكفر بالله فعلى هذا من من الله عليهم الاستقامه يثبت ويصبر هذا الطريق يا اخواننا نحن فيه صبر صدق يحتاج إلى صبر ولا يتحدلق الشخص عن الثابت وأنا كذا وأنا كذا الأمور الله ما هي بأيدينا كم من أناس كانوا على ثبات نراهم ونشهد لهم بالخير وإنهم لأن والعياذ بالله إنهم صاروا يتطلعون إلى الإمارات إلى الوزارات إلى الدول ومخالطة الدول على انحرافها وما فيها من الدبور والديمقراطيات وغير ذلك والعياذ بالله ويؤذهم بعض الناس وإذفاعهم بعض الناس يغشهم خدعوهم الله خدعوهم صاروا تطلعوا إلى وزارة طلع إلى رئاسة طلع إلى كذا مسكين مغرور مخدوع مخدوع هبك كما تدعي وزيرا وزير من أنت يا وزير والله ما للأمير معنا فكيف بمن وزر الأمير أميره كل ما له معنا الآن في هذه الأزمة نونص الله العافية بكيف بمن وزره الأمير جعله وزيرا ما هي إلا مسخرة والله سيتمسخر بك وتقحن في الشر والعياذ بالله وتجر شيئا فشيئا إلى الشر الواضح البين وهذا كله بمعادات الحق بسبب معادات الحق والتجلد لمعادات أهل الحق ولأولياء الله سبحانه وتعالى فيبتنيك الله مثل هذه البلاء وهذه ما هي مناقب يا أخي والله العظيم ما هي مناقب هذه أنك تكون وزيرا أو تكون رئيسا أو تكون محافظا أو تكون والله مهي منعقب السلف كانوا يهربون منها هروبا ما يريدون على أدرى عندهم آتاهم الله عليها على تمكين مكنهم الله سبحانه وتعالى ومع ذلك يهربون منها قال صلى الله عليه وسلم من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين كيف بهذه الأمور يا أخوان ما هي سهلة الله أنها عبء وثقل ليس بالأمر الهين، ولا سيما في هذا الأزمة التي ما تمكن مما تريد إقامته إن كنت تريد إقامة الدين الله سبحانه وتعالى وتريد الخير للناس ما تمكن منه، ولا يجعلونك سبيلا إلى هذا، وإن أعطوك شيئا أخذوا أشياء من دينك بما أعطوك، أخذوا أشياء من دينك بما أعطوك، لكنها المعاصي تجر شخص لئن يصل مثل هذه الأشياء، والحمد لله. فأهل السنة منهجنا فيه على ما هم عليه من قبل على ما إجلال لأمرائهم إجلالا شرعيا لأن الله أمر بهذا الشيء ليس معنى إجلال دواتهم ولكن باعتبار الله منع من خروج عليهم وغير ذلك من أمور فالإجلال الشرعي موجود احترام متبادل بينه وبين أمرائهم مع عدم الرضا بمخالفات أمرائهم والإنكار إنكار المنكرات ولكن لا يقحمون أنفسهم في الشر لا يقحمون أنفسهم ولكن يا إخوان أناس يدفع بهم أناس ويريدون دولة إسلامية في اليمن دولة إسلامية من الذي لا يريد دولة إسلامية في اليمن لكن يا أخي الواقع لا يسعف ولا يساعد على شيء من هذا الذي تريده ما يساعدنا في اليمن على هذه الأشياء وإنما فتنة فصار بعضهم يقول في الجرائد فالحمد لله أخيرا قال السلفيون دخلوا في السلك السياسي أخيرا لا هم ها ولا ما هم منا دخلوا في السلك السياسي الحمد لله نحن أبعد ما يكون عن هذه السياسة الفاجرة وإنما السياسة الشرعية واجب على الشخص أن يأخذ بها دينا وديانة السياسة الشرعية إن أنبياء الله كانت سسم أنبياؤهم كلما هلك نبي خلفه نبي ورسول الله حث على سياسة الأمور على السياسات. أما هذه السياسات يا أخوان بعيدة عن الخير. سياسات يمشيها من تعلمون من ورائهم. إقحام الشخص نفسه في مثل هذا هذا يضره يضره. كل يوم ينكشف شيء. كل يوم ينكشف شيء للسلفيين. ما كنا نتوقعه هيدا بالأيام تأتي بأشياء. الله سبحانه وتعالى يجلي الحقائق للناس نعلهم تبصروا ويعلموا ما يقول أهل السنة كان من قبل قال رحمه الله قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله أي لما تصرفون عن دين الله من آمن تبغونها تطلبونها عوجا زيغا وميلا وهكذا كل مبطل يا أخوان هذا ليس بخصوصا الكتاب هم يدخلون دخول أوليا في هذا البلاء العيادة الله هم مصدرة ولكن أيضا كذلك من تشبه بهم له نصيب من هذه الآية له نصيب من هذا التوبيخ من آمنا تبغونها تطلبونها عوجا زيغا وميلا يعني لم تصدون عن سبيل الله باغين لها عوجا طالبين لها عوجا حال فجملة تبغونها عوجا حال من آمن تبغونها عوجا لما تصدون من آمن عن سبيل الله من آمن من مفعول به آمن صلة الموصول تبغونها حال جملة حالية من من المفعول قال رحمه الله قال أبو عبيدة العوج بالكسر في الدين والقول والعمل حفظوا هذه الفائدة تفريق بين العوج والعوج العوج والعوج حتى ننطق بها سليمة إذا أردنا المعنيين أحد المعنيين قال أبو عبيدة يعني العوج يكون في الأمور المعنوية والعوج يكون في الأمور الحسية الجدار فيه عوج هذا القول فيه عوج هذا القول فيه عوج هذه الأخلاق فيها عوج من بالكسر في الأمور المعنوية. وفي الأمور الحسية بالفتح عوج قال أبو عبيدة العوج بالكسر في الدين والقول والعمل هذا منهج به عوج توصر والعوج بالفتح في الجدار وكل شخص قائم فما كان من الأمور الحسية يقال بالفتح عوج هذا الجدار فيه عوج وما كان من الأمور المعنوية بالكسر عوج عوج قال أبو عبيدة العوج بالكسر في الدين والقون والعمل والعوج بالفتح في الجدار وكل شخص قائم وأنتم تشهدون وما الله بغافل عما تعملون أي تعلمون وتشهدون أنه الحق ومع ذلك تصدون عنه وتصدفون الناس عنه وتعرضون أنتم أيضا عنه فهذا كما تقدم معكم من أظلم الظلم محسنته وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون الشهداء على نحق أن في التوراة مكتوبا نعت محمد صلى الله عليه وسلم أي وأنتم شهداء على هذا الأمر أن في التوراة مكتوبا نعت محمد وأن الدين الله إلى آخره والإسلام أن في التوراة مكتوبا نعت محمد صلى الله عليه وسلم وأن دين الله الذي لا الذي لا يقبل غيره هو الإسلام. ولا يقبل غيره لا بس. انتهينا من هذه الآية. ناتين الآيتين. يا أيها يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله معصيتان عظيما قفر وصد يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء قم الله بغافل عما تعملون فالله سبحانه وتعالى مطلع على الأقوال وعلى الأفعال فلا يخفى عليه شيء سبحانه ويعلم زيغ القلوب واستقامة القلوب فعلى هذا إصلاحها واجب حتى يعلم الله منا خيرا ويؤتنا خيرا سبحانه وتعالى ألا وإن في الجسد مظاهرة صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله وهي محط نظر الله سبحانه وتعالى إن الله لا ينظر لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فنير العباد من الله خيرا حتى يؤتي حتى يؤتيهم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا هذا نكتفي به إن شاء الله. فما هو الفرق بين العوج والعوج؟ نعم، العوج يكون في المعاني، في الأقوال، في الأفعال إلى آخره، والعوج يكون في الأمور المحسوسات، في الأمور المحسسات، محسات أو المحسوسات صواب؟ محسوسات عندما محسات محسوسات خطأ؟ محسوسات من الهلاك. تحسونهم تحسون أو تحسونهم صح بإذن الله نعم أي تستقع أي تحسونهم نعم حسنت أي تستقصلونهم فما يقال المحسوسات المحسوسات خطأ المحسات كما نبع على هذا من مرت معنا هذه الفائدة من نبع على هذا من لا له تفسير جميل عند هذه الآية فلما أحس منهم عيسى فلما أحس منهم الكفرة عيسى منهم الكفر من؟ ابن الجوزي رحمه الله نعم في زاد المسير عند هذه الآية لما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله فبين عن بعض شيوخه من أهل اللغة أنه خطأ أن يقال المحسوسات ويقع في كثير من الناس هذه الأمور المحسوسات يؤمنون بالمحسوسات لا بالمحسسات محسات مشاهدة أما المحسوسات فهو إم عنها المستقصلات عندما يخن كلام الجوزي نستفيد نقرأ نقرأ بنصه في الفرق بين المحسوسات والمحسسات في زاد المسير ذكر هذا قالوا قد نظمه بعضهم بقوله وعواج وعواج بالكسر في المعاني وفتحها, وفتحها يكون في الأعيان جميل بيت طيب وعيوج بالكسر في المعاني وفتحها يكون في الأعيان طيب أحسن قال ما هو أحسن تحقيق لطاقة بدريه شرح المتمم الأجرمية ما علم تحقيقا يعني جيد له إلى الآن في تحقيق الشعبي يعني تحقيق لبعض المصريين أيضا ما هو بذلك كان على أن الأخ مالك أن يشتغل فيها فما أدري هل الآن يشتغل فيها إن شاء الله يكون جيدا تحقيق أخونا مالك تحقيق أقينا مالك لأنه خدمة طيبة رأيت عطاني بعض هذا يعني ما سيعمل عليها ما سيكون يعني العمل طريقة عمله أو بيان عمله في الكتاب جيد من حيث الله قال قوله فلما أحس عيسى منهم الكفرة أي علم. قال شيخنا أبو منصور اللغوي يقال أحسست بالشيء وحسست به وقول الناس في المعلومات محسوسات خطأ هذا الشاهد وقول الناس في المعلومات محسوسات خطأ إن الصواب المحسسات، فأما المحسوسات فهي المقتولات. يقال حسه إذا قتله. إن آخره كلام جميل. وقول الناس من معلومات محسوسات خطأ. إن الصواب المحسسات، فأما المحسوسات فهي المقتولات. يقال حسه إذا قتله. ومنه الآية. عند هذه الآية فلما أحس عيسى منهم القهرة من آل عمران زاك الله خيره إلى هنا سبحانه وتعالى لا إله الله